تسامى عصرها الذهبي بنسج ع ب ا ء ة الحسب ي أ ع ا د ت د و ل ة ا ل إ س ل ا م مسعانا إ ل ى شهب ي مسعانا إ ل ى الشهب تجارتنا م س ل م ة من التدليس والكذب فلا دجل ولا غش ولا خوف من العطب ف س ا م عصرها الذهب بنسج ع ب ا ء ة الحسب أ ع ا د ت د و ل ة ا ل إ س ل ا م مسعانا إلى شهبي م س ع الى ن ا إ شهب ي